ولو شاء الله من قتلت الذين من بعد من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء تنو ولاكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا. كم من قبل ان تيها يوم من قبل ان يأتي يوم والكافرون هم ظالمون صدق الله العظيم